Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal nasu اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عم أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترين ناس سكارى وترى وما هم بي سكارا ولكن ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان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 من تراب ثم من طرف ثم من علاقة ثم من علاقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لنبين لكم ونقروا في الأرواح مما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم ثم نخرجكم طفلا ثم بل تبلغ أشدكم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 وتر الأرض هامدة فإذا أنزل عليها الماء هتذت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج.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 فَالْيَمْدُدَ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقُطَعْ فَالْيَنْظُرُ ثُمَّ الْيَقُطَعْ فَالْيَنْظُرُ هَلْيُذْهِبَنَكَيْدُهُ مَا يَغْيِضُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَهُ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي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 وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُ فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ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 لاس سواءا الاعكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بالظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوآل رءى إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وَأَلَىٰ كُلِّ ضَامِدٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا نَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ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 وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ثُنَفَاءَ إِلَّا اللَّهَ غَيْرَ مُشْرِكٍ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 لكم فيها منافع إلى أجر مسمّن ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعل من سك اليد كرسما الله على ما على ما رزقهم من بيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد، فَلَهُ أسلموا، وبشر المخبتين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاة ومنما ومنما رزقناهم ينفقون والبدن جعلها لكم من شعائر الليل لكم فيها خير فذكر رسول الله عليها صواب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 إِنَّ Allah لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٌ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّ لَهُمْ ظُلْمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلا إلا أي يقول ربنا الله ولو لادفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمة لهدمة صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كفيرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمْكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمور.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 وَكُذِبَ مُوسَى فَأَمْلَأْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكِيرٌ فَكَأَيْنَ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَوَيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعْطَلَه وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا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 وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إلا إذا تمنا القشيطان في أمنيته فينسخ الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته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 والله عليم حتيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم برضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد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 فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَحْيٌ رَوَازِقٌ لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا الله إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَّفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ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 وإذا تتل عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المُكَر يكادون يسقون بالذين يثلون عليهم آياتنا قل أفَنَبِئُكُم بِشَرٍ مِن ذَلِكُم أَنَّ رَوَاهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وَإِن يَسْلُبْ مُذُبَابٌ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقًّا وَقَدَرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير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 وفي هذا ليقول الرسول شهيدا عليكم وتكون وتكون شهداء أعلى لا سفّقي الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعما نصير